بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَايِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا وَزِينَنَّهَا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 كَتِي وَقَوْمُ تَبَعَ كُلٌ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ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 يكون وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عن كغطاك فكشفنا عن كغطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما نديعتي القيا في جهنم كل كافر عديد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فالقياه في العذاب الشديد